قال نباني العليم الخبير ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين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 تذير اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا أسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار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 فِيقِين وَغُلُضَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُم جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا راءت نوحا وامراة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه